ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل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 مرتبه فعدتهن ثلاثه اشهر تعدتهن ثلاثه اشهر ولاي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروا الروحن لتضيقوا عليهم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 وَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ అతిహిదీ రిజకుల్లిఫుల్హ నెస మహు బీ اسراء وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا